بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من أجل قَالُوا إِنَّ قَدْ مِن فَنَا ذَوٌ وَلاَ طِينَمَا وَعِجِبُوا أَن جَاءَ أَبٌ وَادِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَلَ شَيْءٌ مَوْجُودٌ وَأَنقَلَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَمْ نَشُرْ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَلَ شَيْءٌ يُرَادُ ما سنعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فأنزل عليه الذكر من بيننا لن هم في شك من ذكري لن لم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 ما هلالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم القوم نوح وعز وشبعون ذو الأوتاد وتمود وقوم نوط وأصحاب الأيت أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صلحة واحدة ما لها من فواب وَقَالُوا رَبَّنَ عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ يَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ صَلَّى الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُ مَذِعَشْ وَالْإِشْرَاقُ وَالطَّيْرُ مَشْغُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَادَ وَشَفَدَ مَلَكُهُ وَأَتَيْنَاهُ الرِّحْمَةَ وَحَصْلَ الْقَضَاءَ وهل أتاك نبأ القصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففجع منهم قالوا لا تقف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشبط وهدنا إلى ثواء الصراط إن هذا أحي له تسع وتسعون معجة ولي معجة واحدة فقال أكيد لِيَغْفِرَنَا وَعَذِّبْنِي فِي, في الْخَطَايَا قَالَنَا قَدْ طَلَبَكَ بِسُؤَالِنَا أَدْخِكَ إِلَى نِعَاجٍ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْعُلَماءِ يَهْدِي بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا أَصْحَابُ أَوَّلَ نَدْعُو ذُ مِنْ مَا فَتَنَّا بِهِ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَآلَئَ يَغْفِرُونَ لَهُ ذَلِكَ إِنَّهُ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَجُلَّ فَوَحُسْنًا يا ذاود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس للحق ولا تتبع الهوى فنذلك عن سبيل الله إن الذين يضبون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ابِنَ النَّاسُ يَوْمَ الْحِسَابِ وَلَا قَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَلَا الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاقِيَةٌ ذَلِكَ ضَلَّ مَنْ يَفْتَرُوا وَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أُمَمٍ جَعَلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَأَنْهَارٍ مِّن مَّاءٍ غَزِيرٍ جَعَلْنَا لَهُمْ رِزْقًا فِيهِ وَكَتَبْنَا لَهُمْ سَعَادَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿15﴾ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿16﴾ وَأَخَذَنَا لِدَاوُدَ خُلَيْفَانِ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ عَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي تحضرت وحضر القني عنك لربي حتى تواركت الحجاب ردوها على خفق قلب حند السوق والعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَمَّا بِلَادِ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ ٱلْمُلْكِ لا وَأَخْرِجْنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ فَرَنَّ لَهُ الرِّيحُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُطَاءَ حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَّائٍ وَغَوَّاوَ وَآطَيْنَاهُ كَرَمًا مِنَ الْأَشْفَالِ هَلْ عَاقَبَ أمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندما لذلفا وحسن مآب واذكر عبد ما أجوب إلا دا ربه أمين السني الشيطان بنصب وعذاب اعقب برجلك هذا مستسد بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب اخذ بيدك ضفنا سوف نبيح ولا تحنس ان لا وجدنا صابرا نعمل عبد ان الله اوا واذكر اذا داماء الى عيسى واسحاق ويعقوب اول الايدي والابصار ان لا اخلص لهم بخالص تلك الذو وانهم ما ين بمال من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليتعون الكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب جعلنا فيا جنن وفتحت لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بثاكهات كثيرة وشراب وعين نهر قاصرات ورفاق اثراد هذا ما ترعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للقاضين رشر ومآد جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا الذي يقول حليم ورساق واخر من شكله ازواج هذا فوج اقتحم المعص لا نرى حداه لي إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فرس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجده عذابا ضعثا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا معدهم من الأشراب قَدْ لَّاهُوا الْكَثِيرِيْنَ أَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ <تصفيق> تَخَاصُمُ أَهْلِهِ مَا قُل إِنَّمَا أَنَا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 ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يحتصمون إيه وحى إلي إلا أنما أنا مذير مبين إذ قال ربك للملاء فَإِنْ مَنِ الْخَالِقُ بَشَرًا نَّاطِقٍ فَإِذَا صَوَّرْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُودَهُ سَاجِدٍ تَسْجَدُ لِلَّهِ كُلُّ نَجْمٍ أَجْمَعُونَ إِلَّا الَّذِي لِاسْتَكْبَر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ أَلا أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ أَلاَ خُلقَ مِن هَاء فَجِلْدٍ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَحَنَةً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قال رب فانظرني الى يوم بعثون قال فانك من المنبرين الى يوم الوقت المعلوم قال فاذ ذتك الاذنيا لهم اجمعين إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا مُقِيمًا قَالَتْ سَالَحَتْ وَنُحِطَّطُ لَأَمَنَّ أَنَّ وَجْهَهُم مِّن كَوْمٍ لَّنْ تَبْيَأَ كَرُّهُم أَجْمَعِينَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُ لَهُ مُلْكًا وَلَا أَفْوَاحَ بَعْدَهُ